بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله لم يكن غير نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم 119. كدأ فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين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 119. وقوم خيانة فانبذ إليهم على سواء 110. إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من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 لفضيله العليم.